Oh <tries> <tries> <tries> على جدك يظل أقدس شعار والندب فنك سيدي ليل ونهار سالت دموعك والوطن في صدر نار هالدنيا جارت والزمن وياها جار قلبك غريب وانت الطبيب لنا الحبيب خلّت دمع همّال صوتك حزين غربة وحنين لا من معين يتقاسم الأمان Yytä taisi kiaud, yya meneari lujud Yytä taisi kiaud, Albedar, albedar, albedar, فتي بطرفك وشوف انك وحيد شن القريب من القلب اصبح بعيد والليل سولف لك على لحن النشيد ويزف لك بورد الابا اخر شهيد يوم يطوف بين الحدوف ياهو اللي شفت هنا تبكي الزمات تنعى الأبات الفرات والدمع في في المصاب الأليم تمسح على اليتيم في المصاب الأليم في الحصار كله دار في الحصار كله دار من كتر جل يا صاحب العصر الظلم مثل السعاع تحفر جرح حب خاطري ابن القيان عين اللي تذرف دم ودم قبل المنال تبعث لك بحجم الهوى شوقه سلام والمخلصين هم جملة الأحرار صاحوا في دار نبجا ومعاك نتبع خطاك يا ملهم الثوار دمع وش ما يصير My riddil jamil, then I wish my isal Mayrid Jamil, Lilki Bor, Batti Zar, Lki Bor, Batiar, Jet Lul الشاعر مجتبى التمام